الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد ألا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 أي على الفلا Allah He is greatest, Allah He is the greatest No, no, no, no Allah